الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء